فيها كتب قيمة وما تترخ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيئنة وما اللَّهُمَّ مُخْلِصِين لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ قَيِّمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن قشي ربه